بسم الله الرحمن الرحيم ح م تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون شرم وَنَذيرُ فَأَرَضُ أَكثَرُهُم فَهُ لَا يَسْمَعُون وَقُلُ قُلوبُ نَا فِي أَكَِّةٍَِّّا تَدَعونَ إلَيْهِ وَفِي آذَنَا وَقُبُ وَفيِي آذَنَا وَقُرُ, وفي وقر وَمِّون بَيْنَنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلِ ۖ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إله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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل آئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندابا ذلك رب العالمين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 استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرضي تيا طوعا أو كرها قالتا, قالتا أتينا طائعين